شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ونطيعون وما أسألكم علي من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرمنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن تكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بني وبينهم فتحهم ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجلناه ومن معه في الثلق المشتون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك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 أتبنون بكل ليع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيرون واتقوا الذي أمدتكم بما تعلمون أمدتكم بأنعام وبنين وجنين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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتتركون فيما هناء من في جناته وعيونه وزروعه ونخل طلعها ونخله طلعها هذي وتنحدون من الجبال بيوتا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 قال هذه ناقة لا شذو ولكم شر يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نائمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوق المرسلين إذ قال لهم أخوه لوق ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيعون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 ذالك لا هاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب أن تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسق علينا كسفا من السماء مِنَ كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فخذهم عذاب يوم الظلمة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه ل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل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 وما تنزلت في الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزون فلا تدعوا الله إلى الآخرة فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني مليء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السمير العليم هل أنفبئكم على من تنزل الشياقين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون هم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن يَهُو ينطلب